117. وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 118. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إن 117. فما أوتيته على علم 118. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون 119. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 يقوم العذاب ثم لا تصرود واتبعوا أحسن ما أُنزل إليكم من ربكم من قبل أيه يقوم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي حسرت على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.